119. يَقُلْ يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 110. كذلك نجزي الظالمين 111. أولم يرى الذين كفروا 114. أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما مِنَ وجعلنا من الماء كل شيء حي 116. أفلا يؤمنون 117. وجعلنا في الأرض رواسي أن مدَ بِهِم وَجَعَنَّافِيهَا فِجاجَ سُولَّ عََّهُم يَهتَدُون وَجَعَ النَّ السَّمَا أَسَقُ فَم مَحفُوَ وَهُم عن آيَاتِهَا مُرِغون 112. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك أسبحون 113. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ لا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا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 117. بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 118. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 119. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 110. أم لهم آلية لا 117. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 118. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن 117. وقصها من أطرافها أفهم الغالبون 118. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما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 وَإِن كَانَ كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 110. ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين 117. ونرجعون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 118. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون